السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ فكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في قصة عثمان وأنه كان ينظر في أحوال الناس فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بما ان ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه والصحيح لولا آية في كتاب الله ما حدثكمو ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها وذكرنا أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث خرج مخرج العموم ويراد به الخصوص وهو أن تكفير هذه الذنوب لا يدخل فيه حقوق العباد تكفير الذنوب لا يدخل فيه حقوق العباد فحقوق العباد تبقى متعلقة بذنبة المسلم حتى يؤديها أو يعفو صاحب الحق فلا تسقط الحقوق الآدميين بالوضوء أو بالصلاة أو بالحج أو بالجهاد أو الشهادة وإنما يسقط ذلك إما بعفو صاحب الحق وإما بأن يتكرم الله عز وجل على هذا الرجل يوم القيامة أو بأن يتحلل في هذه الدنيا من حق لوي الفقوق وا استدل الامام مالك و راى الامام مالك رحمه الله تعالى ان الآية التي عنها الخليفه الراشد عثمان بن عفان في قوله لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم راى الامام مالك ان الايه هي قوله جل وعلا ويقوله جل جل وعلا وقت الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات والمقصود لولا ما جاء تصديق هذا الحديث في هذه الآية لما حدثتكم بهذا الحديث وكون الحسنات تذهب السيئات لأن الحسنات إخواني نور والسيئات ظلمة ونشك أن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى هذا مشاهد يعني لو أطفأنا مثلا النور الذي في الخارج من تقل ذلك النور إلى داخل المسجد وإنما تبقى الظلمة في محلها لكن لو كانت الظلمة عامة ثم أوقدنا نورا في مكان لنتشر ذلك النور في الأماكن الأخرى هذا هو السر في أن الحسنات يذهبن السيئات والسيئات لا تذهب الحسنات إلا إذا كفرت وطغت وعمت الآية التي عماها الإمام أو الخليفة الراشد عثمان بن عفان هي قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن وهذا قد ورد صريحا في صحيح البخاري من قول عروة وهو راوي الحديث وهو أعلم بما رواه وهو مناسب أيضا لأن عثمان بن عفان إنما ذكر هذا حتى يلقي الإثم على نفسه وهو كتمان العلم والمعنى لولا آية في كتاب الله تحذرنا من كتمان العلم لما حدثتكم بهذا الحديث خشية أن يتكل الناس لأن المسلم ربما يتكل على هذا الـ الـ الـ الـ الذي ذكره عثمان بن عفان في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم جاء في رواية محرف ثم صلى ركعتين لا يحدث به نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فإنما حدث به تأثما رضي الله عنه ثم تحدثنا عن طرف من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصناب حي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمفت مضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنفى خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه إلى آخر الحديث ذكرنا أن هذا الحديث فيه فضيلة الرضو وأنه مكفر للخطايا وأنه مكفر للخطايا وأن على المسلم أن يجتهد بأن يكون على وضوء في سائر أحواله وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديث لاحق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أي مؤمن الكامل الإيمان لأن طهارة الظاهر, طهارة الظاهر يا إخواني لها تأثير على الباطل وإذا استدام المسلم على حالة الوضوء والطهارة فإنه يحرص أن لا ينتقذ وضوءه بارتكاب المحرمات وهذا الانعكاس يعني يكون أثره على القلب فيصلح باطن المسلم بصلاح هذا الظاهر هذا الأمر مهم جدا يا أخوة لأن بعض الناس ربما نبه على مسألة من مسائل الشريعة أو نسح في قضية من القضايا الشرعية فتجده يقول الإيمان في القلب نعم الإيمان في القلب هذه كلمة حقه لكن الإيمان الذي في الإيمان الذي في القلب يصدقه العمل ولا ينبغي المسلم أن يكتفي بما في قلبه ويترك الأعمال الظاهرة كما هو حال كثير من الناس وكثير من النساء تخرج متبرجا في غاية التبرج بل وكأنها شيطان تصور في سورة إنسي يريد أن يغوي عباد الله جل وعلا فإذا ذكرت لها أو نصحتها نصحتها قالت الإيمان في القلب نعم الإيمان في القلب لكن لا ينبغيه لصدقه العمل لأن أهل السنة مطبقون على أن الإيمان قول وعمل فان القول وحده لا يكفي وان العمل بلا قول لا يكفي لهذا قالوا لا يحكم باسلام بل لم يتلفظ بالشهادتين وان كان يعملوا الاعمال الصالحة في الظاهر فلا يقبل منه الا ان يتلفظ بالشهادتين فاذا لم يتلفظ بالشهادتين فان الله جل وعلا لا يقبل منه وصلاح الظاهر له تأثير على الظاهر هذا الحديث والذي يليه فيه فضيلة الوهو أنها مكفرة للخطايا وذكرنا أن هذا التكفير للخطايا تكفير عام على القول الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتونبة الكبائة فقوله عليه الصلاة والسلام كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر هذا ليس شرطا يعني أن الله تعالى لم يشترك علينا حتى يكفر الكبائر أو حتى يكفر الصغائر أن يكون المسلم في منأة وفي بعد تام عن الكبائر حد يرتكب المسلم الكبائر ويكفر الله عز وجل عنه الصلاة بفضله جل وعلا وهذه الصلوات والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وما ورد أيضا في صيام يوم عرفة وفي صيام عشرار أنها تكفر السنة الماضية أو تكفر سنة الماضية ومقبلة كل ذلك يدخل فيه عموم الذنوب وهذا على حسب ما يقع في قلب المسلم وأن الله جل وعلا رحيم ودود يتفضل على عباده بما يشاء صحيح أن الذنوب الكبائر لابد لها من التوبة لكن قد يتفضل الله عز وجل على عباده بأن يكفر جميعهم ولقد دل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يتوقع منه كل يوم خمس مرات قال هل يبقى من ذره شيء هذا استفهام تقريري يريد ان يقرر شيئا قالوا لا قال فكذلك الصلوات الخمس تكفر بان الله خطايا كما قال عليه الصلاه والسلام ولا يعقل ولا يعقل ان يزول الدرن الصغير ولا يزول الدرن الكبير بل إن الدرن كله يزول بهذه الغسلات التي يغسلها المسلم كل مرة كل يوم خمسة مرة فكذلك الصلوات تكفر الخطايا صغيرها وكبيرها لكن على المسلم أن يحرس على أن تكون صلاته على وفق السنة وأن يكون مخلصا فيها وأن يحصل الخشوع مستطاعا وان لا يلهو في صلاته وان لا يغفل في صلاته تلا جناله وحتى لا يلاله وعيد الله جل وعلا في قوله ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون السهو في الصلاه والغفله فيها والتشاغل بامور اخرى منقص لأجل الصلاه ولعل هذا قد أيضاً يؤثر في تكفير الذنوب وإذا أتى المسلم بحق الصلاة وشرطها الوضوء فإن هذه الصلاة وإحسان الوضوء وإسبابه حري بأن يعتني أقول يا إخوان إذا حسن وضوء المسلم وإذا حسنت صلاته فإن هذا الذي يتنزل عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإذا احسن المسلم صلاته ووضوءه فإنه إن شاء الله تعالى يكون في منءا عن ارتكاب الكباء يسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعماء هذا الحديث يا إخواني جاء في إسناده رجل هو عبد الله الصنابخي والان راح ندخل الوحده وحده المصلحه اللي عنده بطاقه الدخول يدخل وبطاقه هذه سهله يا اخوانك هو انك تركز ان شاء الله تعالى تاخذ تدخل مع انبه على هذا لان في هذا الاسناد الذي جاء في الموطا فيه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عقاء بن يسار عن عبد الله الصنبهي إمام البخاري رحمه الله وهم يعني خطأ الإمام مالك رحمه الله وتعالى في هذا الإسناد وبيّن بأن هذا الإسناد مرسل لماذا؟ لأن عبد الله بن... لأن عبد الله الصنابخ هذا ليس من الصحابة وهو من التابعين ومن فضلاء التابعين ولوايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد رواية المرسل لأن نذكرنا بأن المرسل من هو ما هو المرسل الحديث المرسل؟ هو كل حديث رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباشر التابعي قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله الصنابعي ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه حديثه ووهمه فيه الإمام البخاري حيث سأله الإمام التلمذي أبو عيثى التلمذي عن هذا الحديث سأل البخاري فقال وهم الإمام مالك وتابعه على هذا الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله وحكم بوهم الإمام المالك والصنابيهيون هؤلاء ثلاثة أنفس هذه فائدة أخذها طالبة العلم الصنابيهيون ثلاثة أنفس هناك الصنابحي الاحمسي وهذا من الصحابه وهناك الصنابحي عبد الله هذا الذي رواه الامام مالك وهو على الصحيح انتبه وهو على الصحيح صحابي وهذا الذي رجحه بعض اهل العلم منهم الحافظ ابن حجر حيث ذكره في المرتبة الاولى من الصحابه وقال الامام يحيى ابن معين قال عبد الله الصنابي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبه يشبه ان تكون له صحبه وذكر هؤلاء الثلاثه ابو حاتم الرازي رحمه الله وَإِنْ كَانَ أَبُوْ حَاتِمَ حكم حَكَمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ هذا بأنه ليس من الصحابہ وهذا غريب منه لأن الإماء الأئمة الآخرون جعلوا الصنابحيين اثنان او اثنين الصنابح الأحمسي وهو الصنابح ابن العصر وهذا الصحابي لا اشکال فيه والصنابح الثاني هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيله الصنبه واضح زاد ابو حاتم عبد الله الصنبه لكنه قال بانه ليس من الصحابه والحق ان الامام مالك رحمه الله تعالى معه الصواب لماذا لان امام مالك رحمه الله تعالى روى عن هذا الراوي وهو عبد الله الصنابح حديث تطلع الشمس بين قرني الشيطان وقد صرح هذا الرجل بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وما دام أنه صرح بالسماء فهذا يدل على أنه من الصحابة ولأجل هذا جعله الإمام الحافظ بن حجر في المرتبة الأولى من مراتب الصحابة بارك اخوان وعلى هذا نقول يا اخوان ان هذا الحديث ليس بمرسل بل هو حديث صحيح متصل فقد تابع الامام مالك روايته عن عبد الله الصنابي في حديث تطلع الشمس بين قرني الشيطان غيره من الائمه على تصريح عبد الله الصنابي بالسماع واسمحوا لي يا عامه المسلمين فإن هذه علمية أردت أن أفيد بها العلم. نعم. الحديث الحديث فضل کب نیری فگلو ال كلها بفضل الله ورحمته وفيه أيضا من الفوائل أن فرض الرجلين الغسل وليس المسل واستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه ليس كما يقوله الرافضة لأن فرض الرجلي هو المسح وربما كان المسح إلى حد أمشاط الرجلي أو أطلاف الأصابع ولا تسمحوا لي لا يمكنني أن رجلي في وجهكم يعني فتصوروا أن هذه الرجل ها؟ ورهي ممتدة هكذا كين وحد العظمى هنا صباح الكبير صح ولا لا يمسحون إلى هذا الحد ويعتقدون بأن الكعب هو هذا وليس هذا الذي يتأخ هذا ما يعتقده الرافضة وهم لا لهم على كل حد نحن لا نستغرب فإنهم لا يرغون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكل رواياتهم عن أئمتهم کل روایتهم عن الائمہ المعصومین عنہ نعم ومن فوائدها ایضا ان الاظنین من الرأس ویستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تخرج من اذنین حتى تخرج من اذنین نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسلام على <تضلع> <آمدر> رسول الله وعلى اله وصحبه اشهد ان لا اله الا الله وشهي بن ابي صالح عن ابيه الله صلى الله عليه وسلم قال <تضلع> اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه طاردا من وجهه كل قطيعه نظر اليها بعين الله او مع اخر قطر الماء رسل او نحو هذا نعم او نحو هذا نعم. فاذا رسل يديه خرجت من يديه خطیئة بطشتها يديه مع المائ او نحو هذا عندك بطشتها هذا هو الصحيح نعم واما رواية بطشته ما فهو خطأ نعم خرجت هي هكذا الرواية لكنها خطأ نعم خرجت من يديه كل خطيئة وقت شخل مع الماء ومع آخر قطر ما فإذا قصلت جديه خرجت كل خطيئة وشخل خلاله مع الماء ومع آخر قطر ما حتى يفرم این من الدنوب هذه دلو. النسخة التي تقرأ منها نسخة رضيئة جدا لأن فيها التلفيق فيها التلفيق بين روايات وهذا شيء مستهجن في التحقيق لأن رواية يحيى ابن يحيى الليتي التي نحن يعني نشرحها ليس فيها ذكر الرجلي ولم يرد في أي رواية في الموطع إلا رواية عبد الله بن وهد فإنه زاد رحمه الله تعالى في موطعه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قتل الماء هذا الحديث ومن رواية سهيل ابن ابي صالح وابو صالح هو ذکوان السمام وسهيل ابن ابي صالح يكنى أبا, يكن ابا يزيد وهو احد الایمة المشورين المكثيرين تغیر حفظه في اخر عمره تغیر عن اولی في اخر عمره لكن الامام مالک رحمه الله تعالى لم يروی عنه في حالة الاختراف هذه فائدة, هذه فائدة من فوائد العلم الإمام مالك لم يتحمل شيئا عن سهيل بن أبي صالح في حال الاختلاف وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات رحمه الله تعالى في خلافة المنصور وأما أبوه في قوله عن أبيه فهو أبو صالح وهو هكوان السمام الزيات وسمي السمان أو لأنه كان تجار سمان تدیم دیر شالی کو کلو سے ان ممکن ہے كل شيء انمکن کلو سے لا تستكتروا على أنفسكم العلم يا إخوان حتى ولو كنت تاجرا كثير من أهل العلم كانوا تجار. ولهذا تجدون في تراجمهم فلان من البزاز وفلان البزار وفلان الدار قطني فهذه كلها حرف في التجارات ولم تمنعهم التجارة من طلب العلم فالمسلم يأخذ نصيبا من دنياك ويأخذ نصيبا وحظا وافرا من الآخرة وهو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومن أخذه أخذ بحظ وافر فلا تستكثروا على أنفسكم يا أخواني ولا تتركوا العلم حكرا على الطلب المتفرغين للعلم نعم تفرر عنده شأن زائد لكن هذا لا يمنع المسلم ولا يمنع المسلمة من أن تستكثر من العلم ما استطاعت أو ما استطاع المسلم ولهذا كان العلماء كثير من العلماء كانوا تجار في حرف معينة ومع ذلك كانوا من كبار المحدثين ومنهم أبو صالح هذا ذكوان وهو من أوثق الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وروى عن أبي هريرة كثيرا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما في رواية يحيى بطشتهما وهو خطأ الصواب بطشتها وهذا الذي ذكره الحافظ بن عبد الله رحمه الله بقشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب هذه الجملة الأخيرة تذكر في آخر الحديث أو آخر الزيادة التي عند عبد الله بن وهب وهي قوله فإذا قسل رجعه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه وهذا عمومي إخوان فهذا مما يدل على أن الوضوء يكفر جميع الذنوب ولا نقول هذا تواكلة وإنما نقوله لأن المحافظة على الوضوء دليل على إيمان المسلم وهذا الإيمان الله تعالى يكفر به الحسنات يكفر السيئات كما جاء في قوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات كما جاء في حديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسن السيئة الحسنة تمثها بان الحسنات اذا جاءت بعد السيئات انها تمحوها باذن الله وفضله ورحمته وكرمه وفضل الله تعالى واسع هذا الحديث ايضا مثله يعني الذي قبله بان الوضوء من اسباب تكفير الذنوب فالواجب على المسلم أن لا يدعها خاصة عند النوم لانه كثير من اخواننا يتساهلون بالوضوء عند النوم فالوضوء عند النوم فيه فضيله عظيمه قد ورد في الحديث الصحيح حديث البراء بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم اذا اراد احدكم ان ينام فليتوضأ وضوءه للصلاه ثم ليضطجع عن يمينه ثم ليقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ما من منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات مات على الفطح فإن مات أو قال فإن مت مت على الفطح وجاء في رواية أخرى وإن أصبحت أصبحت على خير وهذا عمل يسير يا اخوان وضوء ماذا يكلف الوضوء الحمد لله يعني اكثرنا عند المسجون اذا كان بال و اكثرنا الماء ما شاء الله في, في العيون ويتوضا الانسان لا يكلفه دقيقه وينام على شقه الايمن فين توضأ ونام على شقه الايمن وقرا هذا الدعاء العظيم الذي فيه اسلام المسلم نفسه لربه جل وعلا في كل شأن اللهم انی اسلمت نفسی إليک يعني اسلمتها بكلها اسلمتها متوكلا عليک خاضعا لك سبحانک اللهم انی اسلمت نفسی إليک ووجهت وجهی إليک وفوضت امري إليک لا احسب احدا في الدنيا ولا ألتفت إلى أي سبب آخر سواك فأنت الله الذي يستمسك بحبلك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك شف الرغبة والرهبة متلازمان والمسلم بين جناحي بين جناح الرهبة وبين جناح الرهبة حتى يمشي إلى الله جل وعلا أما أن يغلب جانب الرهبة فهذا هو القنوط من رحمة الله جل وعلا وهو كبيرة من كبائر الظنوب ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الخاسرون وتغليب جانب الرهبة هذا هو الأمن من مكر الله جل وعلا الصوفية يقولون إنما نعبد الله جل وعلا حبا فيه لا خوفا منه ولا طمعا فيه وهذا شر عظيم هذا هذه كلمة خطيرة قد يبوء صاحبها بوبال كبير لأن الله جل وعلا ذكر عن الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهباً وكانوا بآياتنا يوقنون هؤلاء الأنبياء كانوا يدعون الله رغبا فيما عنده من الخير ورهباً فيما عنده من العذاب وهؤلاء الصوفية يقولون نحن لا نعبد الله تعالى طمعا فيما عندها أو رهبة فيما عندها وإنما نعبده حباً فيه وهذا كذب والله فإنهم لا يعبدون الله تعالى حباً فيه لأن من أحب الله جل وعلا خافه ورغب فيما عنده ولهذا يذكر عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما, ذكر لما حضرته الوفاة صار الناس يلقنونه الشهادة فإذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا ليس, بعد لا ليس بعد فأنكر الناس هذا الصنيع وقالوا كيف لا يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة التوحيد وهو إمام السنة الذي رفع الله عز وجل به السنة ولواءها في زمانه وصمد صمود الجبال وعذب عذابا لم يعذبه أحدا من من كان في عصره فلما سري عنه وذهب عنه ذلك قال السكرات قيل له فقال إن الشيطان جاءني فقال فتني يا أحمد يعني سبقتني إلى الجنة أراد أن يعني يؤمنه من مكر الله فكان الإمام أحمد راهباً من راغبا راهباً فيما عنده فیقول لا ليس بعد يعني ليس لم أنتقل من الدنيا بعد حتى يعني تقول هذا هذا دليل على أن هؤلاء العلماء كانوا يعرفون ربهم جل وعلا معرفة حقيقية نعم وحدثني عن مالك عن اسحاء ابن عبدالله بن أبي قرحة عن مالك أنه قال فأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فتلتمس الناس أبوا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دي وضوء في فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أرى الناس يتوضؤون منه قال أمس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضروا من عين آخرهم هذا الحديث فيه دليل من دلائم لنبوته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته وللتنبيه فإن الناس يذكرون في هذا المقام ويقولون في هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ولفظ المعجزة لفظ محدث لم يكن يعرفه سلف هذه الأمة وإنما أحدث في القرون المتأخرة واللفظ الصحيح الشرعي أن يقال هذا دليل من دلائل نبوته أو علم من أعلام نبوته لهذا ألف علماء السلف كتبا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام منها هذا الذي جاء في هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رحمه الله أو رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حانت الصلاة العصر فالتمس الناس وضوءا أي ماء به فلم يجدوا قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء الذي أتاه به وأنس جاء في الروايات أنه في تور يعني في إناء من حجر فجاءه بهذا الإناء الذي فيه قليل الماء والتور صغير حتى أنه جاء في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل يده في هذا الطور فلم تدخل لذيق ولصغره فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربعة مضمومة هكذا أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فجعل الماء يسيل من أصابعه وهذا هو العلم ان بعض أهل العلم قالوا بأن الماء صار يخرج من التور يعني من الحجر الذي فيه الماء والصواب أن هذا قد يخرج بأن عادت الناس أن يروا الماء يخرج من الحجارة فلا يتعجبون لكن أن يخرج الماء من أصابعه فهذا هو العلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فجعل الماء يخرج من يد اللبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع وينبع لها ثلاث لغات ينبع وينبع وينبع وكلها صحيحة والأفصح بالضم ينبع قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرين جاء في الروايات الصحيحة في رواية هميد عن أنس عند البخاري أن عدد هؤلاء الذين توضأوا من هذا الإناء ثمانون رجلا وجاء في رواية قتادة عن أنس أن عددهم ثلاثمائة أو ذهاءها يعني قريباً من ثلاثمائة وجاء في رواية عند الإسماعيل وهي صحيحة أيضاً أن عدد هؤلاء الذين توضأوا من هذا الإناء ثلاثمائة على الجزء ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة لأن القصة متعددة يعني وقعت كم مرة مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثمانين ومرة ثلاثمائة أو زهاءها ومرة ثلاثمائة على الجسل قالوا هذا دليل على أن هذه القصة قد تكررت لأنها قد رويت عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك في خمس روايات عند البخاري والمسلم وفي رواية جابل عندهما أيضا في أربع روايات وردت أيضا من طريق عبد الله بن مسعوب ومن طريق ابن عباس هذا كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أتي دلائل النبوة وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الله عز وجل مثل هذه الدلائل حتى يرصف إيمان المؤمنين وحتى يعتبر اولئك الذين لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام انه لما سنع له المنبر كان يخطب على جدع شجر جعل ذلك الجدع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم یا ان حتى احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكن ومنها انه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندة وهي غزوة الأحزاب التي كانت في السنة الخامسة التي تآلب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كل الكفار ومنهم المنافقون ويهود المدينة وكما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر لم يكن عند المسلمين طعاما فدع أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قليل من الطعام وقال يكفيك وعشرة فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فوضع عليه يده فبارك الله فيه فأكل منه الجيش كله هذا كله من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته كثيرة وأعظم دليل على نبوته هو هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكذب به الرافضة ويقولون قرآنكم محرف حرف الله وجوههم عن الحق هذا الحديث فيه دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا من الفوائد إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد فيه إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد يختلفون منه في حين واحد يعني في وقت واحد وأن ذلك لا ينجس الماء حتى وإن وقع فيه شيء من الماء المستعمل فإن الماء يبقى على طهوريته ويجوز منه الوضوء وقلنا أن فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وأن الماء نبع من يديه وهذه خصيصة له دون سائر الأنبياء هذه خصیصة له دون سائر الانبیاء علیهم الصلاة والسلام نعم وحدثني عن مالی ان نعیبی عن اللہ المدنی المجمع انہو سمع ابا بريرة يقول من توضعت احسن رضوءا ثم خرج عامدا الى الصلاة فإنه في صلاته ما دام يعمل الى الصلاه وانه يكتب له لاحدى خطوتين حسنه ويمحو عنه الاخرى سيئه فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يسعكم ان اعظمكم اجران تدعكم داره قالوا بما يا قال نعم هذا الحديث ايضا هو من مالك عن نعيم بن الله المدني المجمر ومولى آل عمر والثقه بن معين وغيره أنه سمع أبا غريرة يقول من توضأ فأحسن الوضوء فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة هذا فضل عظيم يا إخواني هذا فضل عظيم نبشر به المشائين إلى المساجد وَأَنَّ عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يحسن وُضُؤَهَ فَإِذَا خرج من بَيْتِهِ عامدا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ في صَلَاةِ يعني أن له أجر الصلاة لهذا جاء في الحديث المشهور من رواية كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من توفى ثم عمد إلى مسجد من المساجد فلا يشبكن بين أصابعه لأنه في صلاة يعني من توضأ أضوأه للصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا المسجد فلا يشبكن بين أصابعه هذا نهي كل واحد توضأ وخرج إلى المسجد فلا يفعل هذا حتى يخرج من المسجد حتى ولو بقي مطولاً في المسجد فليس عليه أن يشبك بين أصابعه لماذا يا إخواني؟ لأنه في صلاة وأنه يبقى في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة من الربار وهو باب من من أبواب الجهاد في سبيل الله حيث قال وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بعد الصَّلَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاً فَذَلِكُمُ الرِّبَاً فَذَلِكُمْ الرِّبَاً, الربا هذا الحديث الذي بين أيدينا من قول أبي هريرة حيث قال نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضى ولم يعز هذا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي يكون من قول الصحابي يسمى حديثا موقوفا لكن هل هذا الحديث مما يقال بالرأي الجواب أن هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي لأن فيه أمور غيبية وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما يتحدث عن أجر غيبي لا يعرف إلا بالوحي فلهذا قالوا عنه عن نعيل قال الامام مالك رحمه الله تعالى عن نعيل هذا كان كثير كان يوقف كثيرا احاديث ابي هريره يعني كان كثيرا ما يوقف حديث ابي هريره يعني يجعله موقوفا ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يقال من قبيل الراي لأن هذا الحديث بالذات رويا مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى وهو قوله عليه الصلاة والسلام من هذا حديث كعب العجرة الذي ذكرناه إذا تغضأ أحدكم فأحسنوا ذؤك ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة وهذا الحديث إخواني فيه أن على المسلم أن يحيص على المشي إلى المسجد لأنه يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة وبأخرى يكفر عنه بها سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع يعني فلا يجري والسعي ممنوع وهو يخالف الطمأنينة بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أبا بكرة عندما جاء مسرعا يجري فركع دون الصف ثم دب راكعا إلى الصف فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى أبي بكرة وقال له زادك الله حرصا ولا تعب يأن أبي بكرة كان حريصا على إدراك الصلاة فقال له زادك الله حرصا ولا تعب أي ولا تعد إلى الجري يأن هذا يخالف السكينة والطمأنينة وهذا الحديث يدل على هذا المعنى حيث قال فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى أي فلا يجري فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا وذلك للخطى التي يخطوها المسلم وهذا لا يدل على أن يعني القرب من المسجد ليس جيدا بل الآن يا أخواني من احسن البيوت وعلى أو فرها حظا في الآمن الآخرة هو البيت الذي يكون مجاورا للمسجد خاصة في هذا الزمان ذلك أن المسلمين شغلوا كثيرا وأبناؤهم صار يصعب على الآباء حملهم على الصلاة فإذا كان المسجد قريبا سهل على الأباء حمل الأبناء على الحضور إلى المسجد وكذلك المسلم عموما إذا كان المسجد قريبا منه فإنه يتذكر الصلاة ويأتيها بلا عجل أما إن كان بعيدا فإن الهمم تقاصر في هذا الزمان لكن بشرى لمن كان بعيدا عن المسجد وتجشم مشقة الذهاب إلى المسجد فإن الله جل وعلا يكتب له بكل خطوة حسنة ويمح عنه بكل خطوة سيئة وهذا فضل من الله جل وعلا عظيم بشار أن يحسن المسلم وضوءه وأن يعمد إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كفرة الخطار لا تستأذن يحب يخرجه يخرج. نعم حدثني امام مالك عن ابي سعيد السعيد انه سمع سعيد بن المسيب يشاد عن وهو من الغائط من الماء فقال سعيد انما ذلك وهو النساء هذا الاثر ذكره امام مالك ليبين مذهب سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين بان الاستجمار والذي كان عليه عامه الرجال وأن الاستنجاء بالماء كان كان خاصا بالنساء ذلك الزمن حيث قال سعيد بن المسير عندما سئل عن الوضوء والمقصود بالوضوء عن الوضوء من الغائف بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء إما على سبيل الحكاية وهو أنه يخبر بأن هذا عادة النساء أو على سبيل الإنكار وأنه كان لا يرى الاستنجاء بالماء وهذا الحكم منه قد خالفه أكثر أهل العلم ومنهم الإمام مال وأن ذلك هو ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء في أكثر أحواله إلا أن لا يجد الماء فإنه كان يستجن فأحواله عليه الصلاة والسلام في حقیقتاً عن الحديث الذي يأتي ان شاء الله تعالى نرجئه لان فيه كلاماً طويلاً وحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات فإن فيه فقه فيه فقهاً كثيراً نرجئه ان شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة نجيب على بعض الاسئلة فؤاد این هو؟ اذا قامت الصلاة وانا اوصل لتحية المسجد فهل اسلم ام اقوم بلا تسليم صحيح ان, ان تخرج من الصلاة بلا تسليم لان الصلاة تبطل قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة والنفي هنا نفي صحة لان النفي اذا جاءت الاحاديث اول ما يحمل يحمل على نفي الصحة فان تعطى يحمل على نفي الكمال فإن تعذر فإن تعذر حمل على نفي الأبوری فأول ما يتباغر إلى الفهم عندما يلد النفي يحمل على نفي الصحة وفي قوله صلی اللہ علیہ وسلم لذا قیمت الصلاة فلا صلاة أي فلا صلاة صحیحة فتخرج من الصلاة بلا تسليم وأما إذا فإنك تقضيه بما صح عن النبي صلى الله عليه إذا بن عبد المجد آنه بعض الأحيان بأشياء تخرج من المله تسبب بل مَا حُكْمُ ذَلِكَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا حديث النفس حديث النفس لا اثم فيه الا ان يصير اعتقاد ان بعض الناس ربما يعتقد لیکن لا يتكهم فاذا اعتقد توسب على اعتقد لكن ان كان حديث نفس وخطرات نفس فان هذه الخطرات لا يحاسب الله جل وعلا عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره ان الله ان الله قد حد رفع عن ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم أو تعمل فكل حديث نفس معفو عنه الا ان يصير اعتقادا يعني يقول الانسان يعتقد بالله تعالى ماشي به حاشى الله تعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالخراب حاشاه صلى الله عليه وسلم أو يعتقد في نفسه اعتقادا بأن هذا الدين لا يسرح للناس حتى وإن لم يتكلم فإن هذا الاعتقاد حسب عليه المسلم أما أن تأتي الخطرات والوساوس في داخل النفس الكامنة فإن المسلم لا يحسب عليها ما لم يتكلم أو يعمل محمد أمين أين هو يقول هل الذهب المقدر للزينة بالنسبة للمرأة تجب فيه الزكاة الصحيح أنه تجب فيه الزكاة صحيح أنه تجب فيه الزكاة وقد دخلت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات والفتخات الخواتم الكبيرة الضخمة فقال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال إن إحدا كن تعمد إلى جبرة من المار فتضعها في يدها عبد الرحمن طعب این هو ما حكم تخطي المساجد علما ان هذا الامام ان على ان امام هذا المسجد يعني مستقيم نقول لا يجوز تخطي المساجد الا لمصلحة لا يجوز تخطي المساجد الا لمصلحة قل مصلحة هنا كأن يفوته امر من امور دنيا فإنه يتخطى مسجده إلى مسجد آخر حتى يكون قريبا من عمله أو أن يتخطى هذا المسجد بحضور علم يتعلمه أو شيء آخر أما بدون سبب أو لتتبع الأصوات أو للتروح عن النفس فإن هذا غير مشروع لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن تخطي المسجد ولأن فيه من إغار صدر الإيمان على هؤلاء الذين يتركون الصلاة معه ويذهبون إلى مساجد أخرى ف يعني يغيرون صدر الإمام عليهم وهذا منهي عنه شرعا لأن الشرع جاء بإماتة أي سبب للشحناء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة بعوض إلا في ثلاثة أشياء وقد حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافة میںقا کفنی الشحناء. الشحناء فيها وهذا شہنا عنه شرعا ابو عبد الرحمنہ ہوا موجودہ ہوا كل ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة هل هو سنة أم استحق رفع الأيدي في صلاة الجنازة في تكبيرات صلاة الجنازة لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة لم يذكروا أنه كان يرفع يده لكن صح هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وصح ايضا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهما من احرص الناس على تطبيق السنن وكان من الملزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ولهذا لا حرج في ان يرفع المسلم يديه احيانا لا حرج في ان يرفع المسلم يديه احيانا لماذا قلنا احيانا لأن ربما تكون هذه سنة عرفها أبو غريرة وابن عمر والتزماها أو يعني تركها يكون فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه في الجنازة نزيد السؤال آخر جمال الدين أين هو نعم يقول ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها فيما يخص دلائل النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والله الكتب كثيرة ومنها دلائل النبوة للبيهة فإنه كتاب عظيم وواسع جدا ذكر فيه جملة لا بأس بها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فكتب الحديث كلها فيها أبواب خاصة بهذا الشأن وهي ذكر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم في كل كتب السنة أما كتاب مخصص في الدلائل واسع جدا فهو كتاب دلائل نبوة للإيمان من بينها قيري رحمه الله بحمد الله وبرحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر كبار ربو